بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات مؤتة الإسلامية ببريدة تقدم يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام إصدار علمي يعنى بتقريب الإسلام ومفاهيمه إلى عامة الأمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلوات الله وسلامه على المرسل بالكتاب أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى أشهد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 اهلا ومرحبا بك حيثما كنت وأينما حللت أهلا بك اخا لا في العرق ولا في النسب ولا في اللون ولا اللسان أهلا بك اخا في الإسلام أهلا بك اخا في دين خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام أهلا بك اخا في دين كتب الله له النصرة والتمكين حتى يأتي وعد الله والله لا يخلف الميعاد يا أخا الإسلام تعال بنا قليلا نقلب احد اجمل صفحات التاريخ ونقرأ سطورا تفوح منها رائحة الاخلاص ويرى خلالها نور التوحيد والثباه وتحدوها عزيمة تفت الجبال وتائد الصعاب كان الحبر فيها دم الشهداء يفوح يوم القيامة كريح المسك وتكتبها الايد المتوضئة والقلوب السليمه ولكن يا ترى من كان خلف هذا الدين من امامه؟ من هذا الرجل الذي غير مسار التاريخ تلك العمر الله قصة تطرب لاحداثها الأفئدة وتصغي لها الاسماء تعال بنا نمسك القصة من بدايتها نتعرف وبسرعة على بعض فصولها واحداثها انها ثلاثمائة وستون صنما تحيط بالكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام تدنس طهر المسجد وتقف سدا منيعا امام عباده الله وحده تذبح لها القرابين وتوفى لها النذور يدين لها الناس بالطاعة والولاء الكامل والويل كل الويل لمن مسها بسوء في هذا الليل الحالك والظلمه الظلماء يشاء الله ان يتزوج عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي من امنه بنت وهب ويكتب الله بينهما أعظم رجل عرفته البشرية لقد رأت امنه حين حملته كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ويموت الاب والابن في بطن امه وما هي الا شهور حتى استبشر عبد المطلب بمولود لابنه اسماه محمدا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء ويفترضع الصغير في بني سعد ثم يعود ليتربى في حجر أمه وتحت كفالة جده عبد المطلب ولما بلغ السادسة من عمره شاء الله أن يكون يتيم الأبوين فماتت أمه بالأبواء في المدينة ثم تولاه جده سنتين بعد وفاة أمه ثم لحق الجد بوالديه فمات وللطفل ثمان سنين وكان عبد المطلب قد عهد بالطفل إلى عمه أبي طالب الذي تولاه وجعله بمنزلة أحب أبنائه فكان لا ينام إلا وهو بجانبه ولا يخرج إلا معه وفي كنف عمه ترعرع الطفل وكبر. وشب طفل الهدى المنشود متزرا بالحق متشحا من فيض أنواري في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى وفي عينيه إصرار مغواري وفي ملامحه وعد وفي دمه بطولة تتحدى كل جباري عرفته قريش بالأمين وارتضته القبائل في وضع الحجر الأسود ما رؤيت منه عورة ولا سجد من قط ولما بلغ خديجة بنت خويلد ما بلغها من امانته وحفظه رأت ان يتاجر بمالها فوافق وارسلت معه غلاما لها يدعى ميسرة وكان ميسرة يرى ملكين يضلان محمدا صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب ولما تاجر بمال خديجة وربح ضعف ما كان يربحه غيره فأعطته خديجة الضعف ثم عرضت عليه الزواج منها فوافق فكانت أول زوجاته وأطولهن مكثا معه وتمضي الأيام والسنون ويقارب صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره وتتسامع اليهود والنصارى وكهنة العرب عن نبي سيبعث لهذه الأمة في جزيرة العرب واستعدت يهود ظنا منها أن النبي إنما سيكون منهم في هذا الوقت كان صلى الله عليه وسلم له عادة التعبد في غار حراء بجبل قرب مكة يمكث شهرا كل عام يخلو فيه بربه ويقترب عليه السلام من الأربعين ويبدأ يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح تماما كما رأى ويقترب ميلاد الفجر شيئا فشيئا حتى اذا كان مرة في غار حراء يعبد ربه اذا به يفاجئ بمخلوق لم ير مثله قبله فيفزع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك انه جبريل وعلى صورته التي خلقه الله عليها ويبادره اقرا فيقول ما انا بقارئ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق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 فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة وهو ابن عم خديجة وكان امرؤا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة اي عمي اسمع من ابن اخيه قال ورقة ابن نوفل يا ابن اخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه فقال له ورقه هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به الا عودي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا الحديث متفق عليه بشرى من الغيب القت في فم الغاري وحيا وافضت الى الدنيا باسراري بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا واعلنت في الربا ميلاد انواري نعم لقد ناداه جبريل بقوله اقرأ انها بداية الرسالة بداية استلقاء الناس من عبادة الاصنام والاوثان الى عبادة الملك الديان بداية الطريق الم... الطويل المليء بالمصاعب والاشواك يتلقاها عليه السلام تلقي المؤمن الثابت بعد ذلك النداء الرباني الخالد اقرأ باسم ربك فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعلم يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلم بدأ يدعو المقربين منه فآمن أول من آمن به خديجة ثم علي بن أبي طالب ثم أبو بكر ولحقهم بلال وعثمان وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم أجمعين واستمرت دعوته صلى الله عليه وسلم سرا ثلاث سنوات حتى نزل عليه قول الحق المبين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فقام على الصفاء وجمع قريشا وأطلقها مدوية قوية خفاقة إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وابتدأ مسلسل المواجهة ومن الاقربين إذ قال أبو لهب تبا لك ألي جمعتنا فتبت يداه من قائل أخذت قريش على عاتقها حرب الدعوة المحمدية وعلى رأسها أبو جهل عمرو بن هشام وأبو لهب وعتبه وشيبة بن ربيعة وغيرهم من صناديد قريش فأذاق المستضعفين من المسلمين ألوان العذاب كبلال وخباب بن الأرطى والياس رضي الله عنهم أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام يصبر المؤمنين ويمر بهم وهم في العذاب ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة يقول خباب رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لينشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصر ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه رواه البخاري وفي السنة الخامسة من عمر الدعوة أذن صلى الله عليه وسلم للمستضعفين أن يفروا بلا إله إلا الله أن يفروا بها إلى الحبشة فهاجروا إليها وكانوا أحد عشر رجلا واربع نسوه ثم هاجر آخرون الهجرة الثانية إلى الحبشة وكانوا نيفا وثمانين رجلا وتسع عشرة امرأة وبقوا عند ملكها الذي نعته المصطفى بأنه لا يظلم عنده أحد وأسلم هذا الملك توفيقا من الله إنه النجاشي رضي الله عنه وأرضاه وبقيت حرب أهل مكة كل يوم تزداد حتى أنهم حاصروا الرسول وأصحابه في أحد الشعاب ثلاث سنوات أكلوا فيها كل شيء حتى ورق الشجر وبعد فك الحصار توفي من كان يدافع عنه صلى الله عليه وسلم وهو عمه أبو طالب وبعده بأيام توفيت خديجة رضي الله عنها فحزن صلوات الله وسلامه عليه أيما حزن. وذهب الى الطائف فردوه واغروا به صبيانهم حتى رموه بالحجارة وادموا عقبيه ثم قفل راجعا الى مكه وعرج به الى السماء من المسجد الاقصى لتفرض الصلاة من فوق سبع سماوات ثم ينزل صلى الله عليه وسلم الى الارض ويستمر اذى قريش وتتم بيعة العقبة الاولى والثانية وهو بمكة مع المع مؤمنين من اهل المدينة ويبلغ الإيذاء ذروته عند أهل مكة حين تامروا على قتله بيد مجموعة من الرجال من كل قبيلة واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل وعند هذا كان لا بد من الفرار بالدين والتوحيد إلى حيث عبادة الله واحدا لا شريك له من غير أذية ويأذن الله ببداية مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله فيهاجر صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر من مكة إلى المدينة وتتبعهم قريش برجالها وتنحل جائزة قدرها مئة ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا ويضطر صلى الله عليه وسلم إلى الاختباء في غار ثور هو وابو بكر ثلاثة أيام حتى أن صناديد قريش وصلوا إلى حافة الغار ووقفوا عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واثق من معية الله لهم بل ويطمئن الصديق ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا ويصل صلى الله عليه وسلم المدينة ويستقبله الأنصار أنصار الله خير استقبال ولسان حالهم يقول تشتاقكم كل ارض تنزلون بها كأنكم في بقاع الارض امطار وهناك في المدينة النبوية بدأت مرحلة اخرى من مراحل الدعوة وقويت شوكة الاسلام حتى جابها المسلمون مشرك مكة بالسيف في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة وكان النصر فيها حليف المسلمين اسروا من المشركين سبعين وقتلوا سبعين ثم كانت معركة أحد التي خالف فيها بعض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ان هزموا وقتل من الصحابة سبعون ثم كانت غزوة الأحزاب حيث هزم الله فيها المشركين بالريح وجنود من عنده سبحانه فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة من يهود الذين نقضوا عهده وهكذا كان عهدهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم اموالهم وتتابعت الغزوات منها الحديبية وخيبر ومؤتى تتخلل هذه المعارك سرايا يبعثها صلى الله عليه وسلم حتى جاء فتح مكة بعشرة آلاف مقاتل في السنة الثامنة وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وخضدت شوكة الشر وكسرت الأصنام وسويت القبور وعبد الله في جزيرة العرب وحده لا شريك له ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وما عاد صلى الله عليه وسلم من الحج حتى بدأ به المرض فيخرج هو ومولاه أبو مويهبة يصحبه في جوف الليل إلى البقيع لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقيع وعندما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها الاخرة شر من الاولى ثم اقبل على ابي مويهبة قائلا يا ابا مويهبة إني قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم مرض وزادت حرارة جسمه فطلب ان يصبوا عليه سبع قرب من ماء حتى يخرج للناس فيعهد اليهم ففعلوا حتى طفق يقول حسبكم حسبكم وعند ذلك احس بخفه فعصب راسه ثم قام فدخل المسجد وجلس على المنبر وخطب الناس قائلا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد وكانت هذه هي الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد واوصى بعد ذلك باخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب وكان من اخر وصاياه قوله صلى الله عليه وسلم الله الله الصلاة وما ملكت ايمانكم كان يتكلم بها وما يكاد يفير وفي اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم وبينما كان في حجر عائشة رضي الله عنها دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يريد السواك فتناولته ولينته له فاستاكبه وعندما فرغ منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف. وتحركت شفتاه فاصغت اليه عائشة وهو يقول مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى كررها ثلاثا وكان هذا اخر ما تكلم به ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى لحق بالرفيق الأعلى وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة لحق بالرفيق الأعلى بعد أن تركنا كما قال على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أتم الله به الدين وأضاء به الطريق وحقق به عبوديته وحده سبحانه لحق بالرفيق الأعلى وما زال حتى فاضت روحه حربا على الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين لاعنا من اتخذ القبور مساجد موصيا بان لا يزاد في الدين ما ليس منه اذ قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال كل بدعة ضلالة لحق بالرفيق الاعلى وهو يوصي بعمود الدين وعماده الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وكان قبلها يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر صلى الله عليه وسلم نشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على سنة بينه واضحة لا يزيغ عنها الا هالك صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمدا يا اخ الاسلام هيا معا نتأمل امر هذا الدين ونتدبر وصايا ربنا ووصايا رسولنا عسى ان نكون من المفلحين الذين عبدوا الله على بصيرة اولئك اولياء الله في الدنيا والاخره واؤلئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون جعلنا الله وإياك من المخلصين آمين أخ الإسلام اعلم أن الدين الحق والعقيدة الصحيحة إنما تؤخذ عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم يتلقى أصول دينه من أمرين من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهم فيهما الخير والهدى وقد سألنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عن شروط قبول العبادة فأجاه الشروط التي تشرط في العبادة حتى تكون صحيحة متقابلة عند الله سبحانه وتعالى شرطان الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل يعني تكون العبادة مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى خاليه من الشرك الأكبر والأصغر ليس فيها قصد لغير الله التفات لغير الله لا رياء ولا سمعة وليس فيها إشراك مع الله سبحانه وتعالى قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك يحبط الأعمال ويبطل العبادة والله تعالى في حديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية هو الذي أشرك فأنا منه بريء. فالشرك يحبط الأعمال ويبطلها ولا يقبل الله جل وعلا عملا فيه شرك الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تكون متمشية على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها بدع ولا محدثات ولا خرافات لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه هذا العمل وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذا الشرطان يتضمنهما قوله تعالى بلا من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقوله تعالى أسلم وجهه لله هذا شرط الإخلاص وأما قوله تعالى وهو محسن فهذا شرط المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلا يكون العمل كذلك إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة ولهذا لما سئل الجنيد رحمه الله عن معنى قوله أيكم أحسن عملا قال اخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا ثوابا وأنت لو تأملت حالك رسول صلى الله عليه وسلم لا وجدت أنه قد شرع لأمته عبادات على قدر راقتهم وجهدهم وقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن الرواتب وكان يقوم من الليل وكان يصوم الاثنين والخميس وغيرها من أيام الفاضلة وكان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل حين، فله أذكار في الصباح والمساء فقراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد ويقول سبحان الله وبحمده من مره وغيرها من الاذكار يا اخى الاسلام اف بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته تذهب لتبحث عن هدي فلان من الناس او عن طريقه فلان لقد استبدلت الذي هو ادنى بالذي هو خير ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اسوه حكم من المتمسكين بسنته العاضين عليها بالنواجذ وهؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم و... وهم احرص الناس على الخير لم يصرعوا لأنفسهم أذكارا خاصة بهم ولا تابعيهم بل انتزموا ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكانوا خير قرن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد فعلنا فضيلة الشيخ عبد العزيزي آل الشيخ عن مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته فأجاب منهج آل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن أهل السنة يؤمنون بالله ويؤمنون بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما سمى الله به نفسه في كتابه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ان لله اسماء وصفات على ما يليق بعلا ما يليق بجلاله ولكنهم يفوضون حقيقة كنها إلى الله فيؤمنون بها ويمرونها كما جاءت معتقدين حقيقتها كما يليق بالله معرضين عن كيفيتها لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله فالله جل وعلا سفى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فاهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل بل إيمانا صادقا قال الشابح رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وقال ما لكل أنس لما سئل عن الاستواء قال للسائر الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الإيمان الإيمان بالملائكة الكرام الذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقوم وهم بأمره يعملون ومن الإيمان الإيمان بالكتب المنجلة جميعها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن ونؤمن أن القرآن أفضلها وناسفها وانما قبله قد تعرض للتحريف والتبديل لأن الله لم يتكفل إلا بحفظ كتابه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك فالقرآن باق حجه على الناس إلى يوم قيامة ومما جاء في حديث جبريل الإيمان برسول الله عز وجل وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونؤمن أنهم أفضل ممن سواهم من البشر فمن زعم أن احدا من الناس من صحابي أو ولي أو شيخ أفضل من الرسل فقد كفر ونؤمن أن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم وببعثته نسخت كل ديانة أو شريعة غير الإسلام قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء فمن زعم أنه يوحى إليه فيدعي قائلا حدثني قلبي عن ربي أو يزعم أن لديه علما لدنية فقد افترى على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون وقد سألنا فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ما المنهج الصحيح تجاه حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال موقفنا من هذا موقف المعتدل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وخاتم أنبياء الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله برسالة عامة شاملة لجميع الثقالين يا ايها الناس إني رسول الله للجميع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وأصل الإيمان به ركن من أركان الإيمان وركن من أركان الإسلام أن تؤمن بأن محمدا عبد الله ورسوله وأن الله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعي الله بإذنه وشراجا منيرة وأن رسالة عامة لجميع الثقرين أنه لا يجد لأي أحد بعد عزيز صلى الله عليه وسلم أن ينتسب إلى شريعة غير شريعته يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ومحبته صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وكمال محبته من كمال الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل به وجد هذا الإيمان ان يكون الله ورسوله أحب اليهما ما سواهما وأي الحديث وهناك قسمان قسم جفوا رسول الله وأرضوا عن سنته ولم يقبلوا عليها وهؤلاء على خطر عظيم فإن من أعرض عن سنته ولم يقدرها الحق التقدير ولم يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا على خطر عظيم يخشى على إيمانه من الزوال وعيد بالله وهنا فرقة غلت في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته فوق منزلته التي أنزله الله إياها فغلوا فيه ودعوه من دون الله واستغاثوا به من دون الله مع أنه ميت في جملة أموات ولكن هذا من تلاعب الشيطان بهم وخداعهم قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من غلوب فيه فقال لا تطروني كما أطلت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال إياكم الغلو فإنما أعلت من كان قبلكم الغلو فإن المسلم يحب رسول الله محبة أكملها أي يحب فوق محبة النفس والمال والولد والوادي والناس أجمعين لكن محبة بأصول لا تغلو به ولا تفرط في محبته ولكن محبة بأصول شرعية ونؤمن يا أخ الإسلام بالقدر خيره وشره من الله فنؤمن أن الله علم ما يكون فكتبه في اللوح المحفوظ، ثم لما شاء خلقه خلقه وهو على كل شيء قدير واعلم أن بذل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر بل هو من تمام الإيمان بالقدر ألم ترى أن الله حينما نفخ في مريم الطاهرة العفيفة من روحه وجاءها المخاض وكانت أشد ما تكون حاجة للأكل والغذاء علمها الله فعل الأسباب فقال لها وهزي إليك بجبع النخلة تساقط عليك رطب جنيا مع أن الله سبحانه كان قادرا على إنزال الرطب عليها دون ما حادث إلى هز جذع نخلة ولكنه سبحانه يعلمها ويعلم المؤمنين به عدم التواكن والحرص على بذل الأسباب وعليه فعلم أنك إن رغبت بجنة الله التي وعدها الله عباده المتقين وخفت من ناره فلا بد من عمل الأسباب الموسية إلى ذلك طاعة لله بامتثال أوامره والابتعاد عن نواهيه قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هم معلم أخل الإسلام أن من الإيمان الإيمان بما صح الدليل عليهم الغيبيات كالعرس والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك فنؤمن بفتة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه عندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته عندها ينادي المؤمن ينادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من وافتحوا له بابا الى الجنه نسأل الله من فضله وأما الكافر فيناديه مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه نسأل الله السلامه والعافيه وأعلم يا أخي الإسلام أن من عقية أهل السنه والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء الصالحين فقد يجري الله امرا خارقا للعادة ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون استدراجا للعبد من تأثير الشيطان والمضطلين والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها فمن ادعى أن الله أكرمه بعلم الغيب أو أكرمه بإباحة محرم فهو كذاب ودجال أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أخي الإسلام هذا هو الله الواحد الأحد خلقنا ورزقنا وامتن علينا فما هو يا ترى حق الله علينا وواجبنا تجاهه سبحانه للاجابه على هذا السؤال تعال, أخي تعال معي أخي في الله نتامل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون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 قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا والحديث متفق عليه الآية الكريمة والحديث الشريف حمل لنا معنى عظيما من أجله خلق الإنسان من أجله خلق الإنسان إنها عبادة الله وحده لا شريك له ولا ند ينازعه هذه العبودية فلا تستقيم الحياة إلا بوجود معبود واحد والجن والانس وسائر المخلوقات له عبيد وإذا قصر المخلوق بهذه العبادة إذا صرف شيئا منها لغير مستحقها فلن يتمتع ويتطعم بمناجات من ناداه بقوله سبحانه تدعوه مخلصين له الدين لكن يظن بعض الناس أن العبادة هي الشعائر المعروفة كالصلاة والصيام والحج وغيرها وهذا مفهوم خاطئ انتشر بين المسلمين يجب التنبه له والتحذير منه العبادة لها معنى أعم وأشمن إنها اسم جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذه الحقيقة تتمثل في استقرار معنى العبودية لله في النفس أي استقرار الشعور على أن هناك ربا وعبدا ربا يعبد وعبدا يعبد وان ليس وراء ذلك شيء ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود إلا رب واحد والكل له عبيد وتتمثل العبادة بالتوجه إلى الله بكل عمل وقول وبكل كبيرة وصغيرة قل صلاتي لإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فكل صغيرة وكبيرة لله كل دقيقة وجليلة لله سبحانه وتعالى في حياتك أيها العبد فالله وحده هو المستحق للعبادة الكاملة وليس لاحد كائنا من كان أن يصرف ولو قدرا يسيرا من هذه العبادة لغير الله فإن فعل فقد أتى المنكر الأكبر الذي لا يغفره الله إنه الشرك به إنه الشرك به سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وإذا تحققت العبودية لله وحده لا شريك له فلا يعبد غيره ولا ينازعه أحد من المخلوقين هذه العبادة عندئذ إذن عند إذن يعيش الإنسان في هذه الأرض مدركا أنه خلق للقيام بوظيفة عظيمة فهل سألت نفسك لماذا تعيش؟ هل سألت نفسك يوما من الأيام؟ لماذا تعيش؟ لماذا خلقك الله؟ أيها الأخ الكريم إنك تعيش لهدف أسمى وغاية عظمى ووظيفة فريدة إنها تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له بدءا بنفسك ومن تعول ثم تحملها أمانة عظيمة تشهرها وتنشرها في كل مكان عندها تجد في نفسك الطمأنينة والرضا والسعادة والعنسى برضى الله عز وجل عنك ورعايته لك فهو هدف العبد في الدنيا هدف العبد في الدنيا خلق من أجره ويعيش من أجله ثم يجد في الآخرة تكريما ونعيما وفضلا عظيما الذين آمنوا, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا علمت هذا أخ الإسلام تدرك أن أعظم شيء يذهب لذة العبادة والخضوع لجبار السماوات والأرض هو صرف شيء من هذه العبادة لغير الله فلا سجود إلا لمن سجد له ما في السماوات وما في الأرض ولا خضوع إلا لمن خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه ولا دعاء إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقبل الحديث عن الشرك. وقبل الحديث عن الشرك وعظمه أحب أن أحدثك أخ الإسلام عن رحمه الله فالله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء وورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شده الفرح كما في صحيح مسلم وإذا كانت رحمة الله عز وجل بهذا القدر فيجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه أبا أن تشمل هذه الرحمة من أشرك به شيئا وكل يقرا يقرأ إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وهو صحيح إذا علمت هذا فإنك ولا شك ستستعيد بالله من الشرك وحال أهل الشرك نعوذ بالله منه ومن حالهم ولكن هل أمن العباد من الوقوع في هذه المعصية أم لا؟ نعم نتكلم عن الشرك وكثير من الناس لا يجول في خاطره أنه ربما وقع بشيء من هذا هل أمن العباد من الوقوع في هذه المعصية أم لا؟ أكثر الناس, أكثر الناس أخ الإسلام يظنون أنهم بمأمن من الشرك بعيدين عنه غير أننا نرى إمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وهو الذي كان خصامه مع قومه في مسائل الشرك والمشركين حتى أنه تعرض للإلقاء في النار ومع ذلك جاهد وصابر في سبيل الله وها هو يقول بعد معركة طويلة في التحذير من الشرك واهله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجنبني وبني أن نعبد الأصنان يستعيد إبراهيم عليه السلام من الشرك وأما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وأفضلهم فمع أنه ربى صحابته خير القرون على العقيدة الصحيحة إلا أنه كان خائفا من أن يصدر من أحد منهم شرك بالله فقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم الرياء أخرجه أحمد بإسناد جيد فما بالنا نحن إذن ما بالنا نحن أيها الأحبة أفبعد دعاء إبراهيم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا نكون آمنين مكر الشيطان حتى يدخلنا في ظلمات الشرك بالله وما لنا نذهب بعيدا وبين أيدينا الوان من الشرك الحاصلة اليوم أعيدك أن تكون أخ الإسلام ممن تلبس بواحد منها فتكون ممن عصى الله بالشرك فلقد حدثنا القران عن مشركي مكه وانهم كانوا يقولون عن اصنامهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفاء فهم يعبدون الله ويقرون بربوبيته ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله غير انهم حين اتخذوا وسائط وشفعاء بينهم وبين الله يدعونهم كدعاء الله ويستغيثون بهم كاستغاثتهم بالله وينذرون ويذبحون لهم كما ينذرون ويذبحون لله ويتوكلون عليهم كما يتوكلون على الله بل ويخافونهم ويرجونهم كما يخافون ويرجون الله عز وجل حتى وصل بهم الأمر إلى أن يحبوهم كما يحبون الله قال سبحانه ومن الناس, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فحين فعلوا ذلك أو شيئا منه كانوا متلبسين بالشرك حتى أرسل الله إليهم رسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم فمن آمن به ووحد الله ولم يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كان من عباد الله الموحدين ومن استمر على ما ألف عليه آباءه فلقد قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذه حال مشرك العرب الأقدمين أما حال المشركين اليوم فإنهم ليسوا بعيدين عنهم فأنت تراهم يصرفون قدرا من عبادة الله لغير الله فيقف أحدهم أمام القبر يدعو صاحبه من دون الله ويستغيث به من دون الله إذ يقول المدد المدد يا فلان ويستعين به من دون الله فيقول إذا هم بحاجه، يا سيدي فلان أعني على قضاء حاجتي أو يقول إذا أراد أن يقوم أو يجلس يا فلان وينذر الرزق بمولود أن يذبح للولي أو يطوف له على قبره ثم إذا رزقه الله بهذا المولود شكر غير الله بل توجه إلى وليه يذبح له ويطوف على قبره فبئس العمل عمله وبئس الحال حاله. ومن توجه إلى القبور وعمل عندها هذه الأعمال فلن يقف عند هذا الحد فالشيطان لا يرضيه لا يرضيه كما قيل أن يرى ابن آدم وسط النار بل لا يرضى حتى يراه في قعرها والعياذ بالله منها ولذلك يستدرج بابن آدم خطوة أخرى إلى مهاوي الضلاله فيبدأ بتقويفه من الولي ويوهمه أن الرزاق هو صاحب القبر وأن مستحق الحب والقربى هو صاحب هذا القبر فيأخذ الخوف منه كل مأخذ ما إن هو قصر بحق الولي ويبلغ عنده التلل والخضوع ذروته حين يرجو الولي فلم يبقى إذن من الحروب بين مشرك مكة ومن هذه حاله سوى أن المشركين يتوجهون إلى صنم مجسم لأحد الصالحين أو غيرهم وهؤلاء يتوجهون إلى أضرحة الاولياء ومزاراتهم يدعونهم ويتمسحون بهم ويخافونهم ويرجونهم ويصرفون انواعا من العبادة لهم وما دمنا أخ الإسلام بصدد الحديث عن القبور فهيا بنا نتبصر سنة المصطفى في شأنه مع القبور وأهل القبور وكلنا يشاهد اليوم كثيرا من المسلمين قد ضلوا وتاهوا في مسائل القبور وما ذاك إلا لغفلتهم وجهلهم وبعدهم, وبعدهم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي أسأل الله أن نكون ممن تمسك بالسنة في تعامله معها فلقد كان صلى الله عليه وسلم يدفن الميت ولا يرفع قبره ولا يميز بين قبر وآخر حتى لو كان الميت من أفضل الناس فقد دفن صلى الله عليه وسلم حمزة ومصعبا وغيرهم من أفاضل الصحابة مع باقي المسلمين دون ما تمييز أو تخصيص بل لقد كان ينهى عن أن يحدث في القبور شيء شيء خلاف ما شرع وسن كيف لا وهو القائل لعلي يوصيه لا تدعت مثالا إلا طمسته ولا قبرا مسرفا إلا سويته كما في صحيح مسلم ولما ذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأنها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت ما رأت فيها من الصور قال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك هم شرار الخلق عند الله كما أخرجه البخاري في صحيحه ويبلغ التحذير ذروته حينما كان صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه فلا ينسيه كرب الموت وألم الفراب أن يعظ أمته ويذكرها بأعظم ذنب عثي الله به إذ يقول وهو على فراش الموت وهو يحتذر صلى الله عليه وسلم معنة الله عن اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه ويقول اللهم لا تجعل قبري وسن يعبد من دون الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رواه احمد وهو صحيح واذا علمت هذا اخ الاسلام فلتدرك ان افعال الناس عند القبور وزيارتها على اقسام من ثلاثة تنبه لها بارك الله فيك اولا افعال مشروعة كزيارة القبور لتذكر الاخره والسلام على أهلها والدعاء لهم من غير أن تشد الرحال لهذه الزياره والمشروع للمرء إذا دخل المقبرة ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم العافية ثم يتجه إلى من يريد زيارته ويقف عند قبره ويسلم عليه ويدعو له بالمغفره والرحمة ثانيا من الأعمال عند القبور أعمال بدعية بدعية تنافي كمال التوحيد لكنها قد توصل الإنسان إلى الشرك الأكبر كمن, كمن قصد عبادة الله والتقرب إليه عند القبر وكمن قصد القبر ليصلي عنده لله أو يقرأ القرآن قصدا عند هذا القبر ويريد به وجه الله فهذا من البدع المنافية لكمال التوحيد ومن البدع أيضا التبرك بالقبور واهداء الثواب عندها كمن يقرأ الفاتحة عند قبر فلان ليهدي ثوابها له وكذلك البناء عليها فلا يجوز أن يرتفع القبر عن, عن غيره ومعنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي والتي هي وصية للأمة كلها إذ قال له لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ويضاف إلى البناء على القبور على القبور تجسيصها واسراجها فقد نهى صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر كما في صحيح مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن ومن اعظم البدع الحاصله في زماننا هذا أن, أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه أو يدفن في المسجد ميت لقصد تعظيمه واجلاله وقد اتفق أهل العلم على أن المسجد إذا بني على القبر فإنه يهدم واذا دفن الميت داخل المسجد فيجب ان ينبس ذلك القبر ويوضع خارج المسجد مع قبور المسلمين فاياك اياك اخى الاسلام ان تكون ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تدركه الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه احمد واسناده جيد وبعد هذين القسمين من احمال الناس مع قبورهم ياتينا القسم الثالث وهو الطامة العظمى والبلية الكبرى التي وقع عدد ممن يدعون أنهم من أهل الإسلام فيه ألا, ألا وهو الشرك الذي ينافي التوحيد بأكمله وهو أن يصرف العبد شيئا ولو يسيرا من أنواع العبادة لغير الله كدعائه صاحب الضريح يا فلان امنح لي ولدا ثم يقرب قربان لصاحب القبر ويذكر له حاجته من زوجة أو وظيفة أو ذرية أو غير ذلك بل ربما وصل الأمر ببعضهم أن يرفع كفيه ليس لجبار السماوات والأرض ولكن لهذا الضعيف المقبور الذي لا يملك من أمره شيئا فكيف يملك للناس فيقف عددا من الجهال والدهماء يرفعون أكفهم المدد المدد يا فلان اسمع أيها الحبيب اسمع لقول الله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ومن البدع المحرمه في هذا المقام ما يفعله بعض الناس حيث يأتي بمال ومجوهرات يرميها داخل الضريح ولقد راينا ذلك باعيننا ويحسب أن صاحب الضريح سوف يدخرها له ويجزيه على سميعه هذا ولم يقف الحال ولم يقف الحال عند هذا الحد بل أوسره الشيطان إلى أن يطوف قربة لصاحب القبر وينذر قربة لصاحب القبر ويذبح قربة لصاحب القبر حتى جعل صاحب القبر إلهه ومعبوده نعوذ بالله من حال الشرك والمشركين أولئك قوم قال الله فيهم قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيا أخ الإسلام ويا أخ التوحيد هذه نصيحة محب مشفق فالله الله أن ترد هذه النصيحة يا أخ الإسلام هذه القبور كانت ولا تزال موجودة فمن أصحابها الصالحون ومنهم الزنادقه المارقون ومنهم الوهميون الذين لا حقيقة تثبت دفنهم في ذلك المكان ومن هؤلاء وهؤلاء وأولئك اضرحه عظمها الناس بنيات مختلفة بعضهم يريد ابتزاز أموال الناس وآخرون أساء من حيث أراد الإحسان والنجاة كل النجاة أخي في الله في اتباع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم فما طاف ولا أمر بالطواف إلا في البيت العتيق حول الكعبة المشرفة ولو كان في الطواف على غيرها خير لأرشدنا إليه والله عز وجل يصفه لنا بقوله حريص عليكم أفبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته نتبع غيرهم ونبحث عن منهج غير منهجهم إذن فقد استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير فالحذر الحذر أن تسول لك نفسك الطواف حول شيء غير الكعبة المشرفة قبرا كان أو غير قبر وايا كان ذلك المقبور وليا أو صحابيا بل حتى قبره صلى الله عليه وسلم فحسبك الطواف ببيت الله حسبك الطواف ببيت الله فإنك تقتدي بخير الخلق وأطول الناس وأعلمهم بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم وإياك إياك أخي أن تشد رحالك وتعزم السفر لغير ثلاثة مساجد ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث إذ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا والحديث متفق عليه فهذا الذي أنت على دينه وتتبع سنته وتحبه ينهاك ويحذرك أن تشد الرحال لغير ما ذكر من المساجد وها انت تسمع قوله صلى الله عليه وسلم فاحذر ان تسول لك نفسك حزم امتعتك والذهاب الى الولي فلان او ضريح السيد فلان والسيده فلانة وامر اخر هو من اعجب العجب تراه على من اضله الشيطان حين يذهب الى هؤلاء المقبورين ياخذ معه قربانا او مالا يلقيه في صناديق ستأول مباشره الى لصوص الاضريحه ومن يسميهم الناس السدنه وما هم إلا فريق ممن يأكلون أموال الناس بالباطل يبتزون الناس ويوزعون عليهم المغفرة والرحمات من صاحب القبر وكأنهم وصاحبهم بيدهم الجنة والنار نعوذ بالله من حال أهل النار فتوكل على الحي الذي لا يموت واعزم أمرك مستعيلا بمن يستحي منك إذا مددت له يدك تسأله أن يردها صفرا وتوجه إلى الذي أمرك أن تتوجه إليه مباشرة من غير وسائط ولا شافعين وهو القائل وإذا سالك عبادي عني فإني قروب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فإذا ضاقت عليك السبل فكن ممن يعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ من الله إلا إليه وأنه كاشف الغم فارج الهم مغيث اللهفات القائل سبحانه يصف نفسه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أخي الإسلام ولعلك الآن تقول كلنا ذلك الرجل الذي يرفع كفيه إلى الله متوسلا متقربا ولكن ما هي الطريقة المثلى التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون الدعاء والتوسل متقبلا عند الله قريب الإجابة اعلم يا أخي الله أن التوسل أنواع ثلاثة الأول توسل مشروع وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا كأن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تغفر لي حطيئتي وتصلح لي ديني ودنياي ومن التوسل المشروع دعاء الله بالعمل الصالح كما حدث للثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فسأل الله أحدهم ببرده بوالديه والثاني بإحصانه لفرجه والثالث بأمانته وعدله في عطيته وعندئذ كان الدعاء محل للإستجابة فتقبل الله منهم وانفرجت عنهم الصخرة بسبب تقربهم إلى الله بأعمالهم الصالحة تسأل نفسك أيها الحبيب ألك عمل صالح تستغيث الله به ألك عمل صالح خالص لله تلجأ إلى الله عز وجل به عند وقت الشدة أم وقد سألنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عن حكم التوسل بالصالحين من الأحياء فأجاب التوسل من الصالحين بالأحياء الذي وردت به الأدلة هو التوسل بدعائه بأن يطلب من العبد الصالح أن يدعو الله سبحانه وتعالى للإنسان أو للمسلمين والدليل على ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه لما اجدب فقال رضي الله عنها اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا يا عباس ادع الله فقام العباس ودعا الله للمسلمين بالسقيا فهذا دليل واضح في كيفية التوسل بالصالحين وبيان معناه وأنه ليس المراد التوسل بذواتهم أو التوسل بجاههم أو الإقسام على الله بهم أو بحقهم كما يفعله المبتدعه وإنما المعنى التوسل بدعائهم لله سبحانه وتعالى لأن يدعو الله والناس أمنون فإنه أحرى أن يستجاب للعبد الصالح نعم. القسم الثاني من أقسام التوسل توسل بدعي وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشر كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم كأن يقول العبد اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو, أو, أو حرمته أو نحو ذلك من الألفاظ المحرمة وهذا النوع من الدعاء لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان حقا لارشدنا إليه القسم الثالث من أقسام التوسل توسل شركي يخرج صاحبه من الملة ويكون مرتكبه كافرا والعياذ بالله وهو صرف العبادة لغير الله واتخاذ الأموات وسائط في العبادة إلى الله وهذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه مشرك مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهم لا يتوصلون إلى عبادة الله إلا باتخاذ وسائط من موتاهم يتقربون بها إلى الله زلفا أما في هذا الزمان فإن الذين أضلهم الله يتوسلون إلى الله باتخاذ أهل القبور وسائط بينهم وبين الله وإذا فلا فرق بينهم وبين مشركي مكه فيا أخ الإسلام ها هو ذا صاحب القبر قد فاضت روحه إلى بارئها وقدم إلى ما قدم فهو في قبره مرهون بعمله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف بالله عليك اسأل نفسك ناجي عقلك كيف بالله عليك يملك لغيره النفع والضر الا فكرت أخى الإسلام في ذلك ونظرت في حالك أي جادة أنت سالك وها هو ذا من أنت على دينه نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تصلي وتسلم عليه يقول إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فكيف تأتي وتطلب من ميت أي كان حاجة لنفسك هو لا يملكها لنفسه تدبر هذه الآية اقرأ القرآن فإن فيها شفاء للعليل حيث يقول الحق سبحانه يخاطب من يدعو الموتى أو يطلبهم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يفرون بشرككم ولا يربئك مثل خبير ولربما قال بعض الناس إني أذهب إلى القبر أو أتمسح بالولي أقصد البركة منه فإنا نقول وبالله التوفيق البركة نعمة من نعم الله خصها الله عز وجل في بعض مخلوقاته لكن كعادة البشر يقف الناس منها بين طرفين قيط كاف عنها ويرى أنه لا بركة في أي شيء وآخر اعتقد أن البركة تحل تحل في كثير من الأشياء ويتمسح بما حوله ولو لم يكن له من الله في ذلك برهان، ومن نعم الله أنه أوضح لنا على لسان نبيه وفعله الأشياء التي حلت فيها البركة فلا تثبت بركة شيء إلا ما صح به الدليل لا تثبت بركة شيء إلا ما صح به الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمما ترجى البركة, فمما ترجى البركة فيه ليله القدر والمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فالبركة فيها بزيادة الأجل في الصلاة بها وليس بالتمسح بحيطانها وأبوابها وأحجارها كما يفعل بعض الناس عدى الركنين عدى الركنين في الكعبة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام متفق عليه ومما ترجى بركته ايضا ماء زمزم وكل عمل صالح مشروع فهو عمل مبارك أما الأشخاص فلا بركه معلومة بدواتهم إلا لأنبياء الله في حياتهم في حياتهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به في حياته وبآثاره الحسيه كشعره وعرقه ونباسه غير أنه لم يبقى منها شيء غير أنه لم يبقى منها شيء في زماننا هذا أما باقي الخلق فلا يجوز التبرك لا يجوز التبرك بهم حتى ولو كانوا صالحين وهذا بإجماع الصحابة ربان الله تعالى عليهم فإياك أخا الإسلام أن تخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتخص أحدا بشيء لم يرد إلا لرسول الله فاحذر احذر أن تمد يديك أو يدك لأحد تتمسح به وترجو بركته فهذا لم يقع لأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة فكيف لمن هم دونهم منزلة وقدرا ومما يناسب ذكره هنا أنه لا يجوز التمسح بحجر أو تراب أو غير ذلك أو تقبيله إلا ما خصه أثر من المصطفى ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أحجارا متعبد إلى الله بها سوى حجرين هما الحجر الأسود فإن أمكن تقبيله قب وإن أمكن لمسه لمس وإن تعذر ذلك اشير إليه والركر اليماني وقد جاءت السنة بأنه ينشح باليمين وأما غيرها لين الركنين فلا يجوز مسحها لا يجوز مسها وما يفعله بعض الناس من التمسح باعمده المساجد وأبوابها أو جدرها فكل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي للمسلم الابتعاد عنها فهي بذاتها لا تنفع ولا تضر وانظر إلى قول الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه حينما وقف أمام الحجر الأسود وقبله وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ومنه نعلم أن المسلم الحق لا يقبل الحجر الأسود أو يمسح الرتم اليماني إلا بقصد التعبد لله من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأرشدنا إليه وتحل البركة أخي في الله في بعض الأزمنة التي خصها الله بزيادة فضل فيحسن على المرء الزيادة فيها من الأعمال المشروعة من الأعمال المشروعة ومن هذه الأزمنة شهر رمضان وليلة القدر وعشره الحجة والعاشر من المحرم وكذلك الثلث الأخير من الليل وأيام الجمعه وغيرها من الأزمنة التي ورد فيها دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يرد فيه دليل صحيح, صحيح صريح فلا ينبغي العمل به خاصة إذا كان مما يدخل في البدع والمحدثات فمن ذلك وهو ما, يفعل ما يفعله جهلة الناس في مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاءت عن رسول الله الذي يدينون بدينه ويحبونه وما يفعلون فيما يسمونه بعيد المولد أو ليلة الإسراء والمعراج او ليلة النصف من شعبان فيحيون هذه الليالي دون غيرها وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم لهم الدين حين شرع لهم عيدين فزادوا منها ما استهواهم الشيطان عليها والله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولكن هل احيا اهل البدع هل احيا اهل البدع هذه الليالي بعبادات يزعمون انها مشروعة ثم وقفوا عند هذا الحد كلا والله بل تجاوزوه إلى ما هو أعظم وعظم. حيث أحيوا هذه الليالي كما هو مشاهد وما... كما هو مشاهد بالواقع الملموس بالغناء واللهو والطرب بل واحيانا بالرقص المختلط نعوذ بالله من أحوال هؤلاء والذين يدعون حب النبي وهم يخالفون أمره ويستنون بغير هديه وهو القائل صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس من لي. متفق عليه فلا اعياد في الإسلام سوى عيد الاضحى وعيد الفطر فاحذر اخي في الله احذر أن تحضر من هذه الاعياد شيئا فان فعلت فقد اتيت بدعه وعنت عليها واعلم ان ما سنه الله لنا فيه الغنيه والكفايه ومما استنى الناس وسلكوه العمره في شهر رجب وهذا مما لم يرد فيه فضل ولا مزية فتخصيص رجب بعمره احداث في الدين والعمره في أصلها قربة عظيمه إقامتها في رمضان خير من غيره وأما رجب فلا دليل بافضليه العمره فيه صح اخى الإسلام أخ الإسلام الإنسان ضعيف كما وصفه ربه بقوله وخلق الإنسان ضعيفا فربما عرض عليه عارض فحتاج إلى الرقيه والعلاج من غيره وهذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تبت عنه أنه رقى أصحابه ورقاه جبريل وعليه الرقية امر شرعي لا مطعن فيه غير انه يجب علينا معرفة عدد من الامور حول الرقاء الاول لا يجوز ان تكون الرقية الا من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم او من الدعاء الحسن الذي ليس فيه اعتداء ولا تشوبه الفاظ سركية فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه أحد الصحابة وجعا وجده في بطنه قال صلى الله عليه وسلم له ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله, بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذئ سبع مرات كما في صحيح مسلم وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذتين هذه أمثلة للرقى المشروعة واما الرقى المحرمة فهي ما كان فيه ألفاظ وطلاسم غير مفهومة أو كان فيها ألفاظ شركية كمن استعان بالمخلوقات على شفاء المرقي والله وحده هو الشافي أو سأل الله بجاه فلان أو فلان أن يشفي مريضه فهذه رقى لا تجوز ولا تنفع المرقية بل تضره والله ثانيا الا يعتقد المرقي أن الشفاء بيد الراقي بل هو بيد الله عز وجل والراقي سبب من أسباب الشفاء ثالثا عليك يا أخ الإسلام إذا احتجت إلى أحد يرقيك أن تتوجه إلى الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة واعلم أن الأفضل لك أن ترقي نفسك أن الأفضل لك أن ترقي نفسك كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم رابعا إياك إياك أخ الإسلام ان تذهب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والكهان تطلب منهم الشفاء وقضاء الحوائج فلا بد ان تعلم أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يكفر بالله وما أنزل على رسول الله فهو كافر بالله وعمله كفر والذهاب إليه كبيرة من كبائر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر متفق عليه وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى ومثله الكاهر والعراف والمنجم ممن يدعي علم الغيب فمن ادعى علم الغيب فقد كفر خذ هذه قاعدة من ادعى علم الغيب أمر مستقبلا فقد كفر قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله فمن اتى احدا من هؤلاء يريد سؤاله عن أمر سيحدث له في المستقبل كمن يساله عن مولود هل هو ذكر ام انثى وعن سفره هل هو مفيد ام بار فإليك حكم الله فيه بنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من أتاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد والحديث رواه أبو داود بن, بن ماجه وهو صحيح وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء مجرد السؤال ولو لم يصدق من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة كما في صحيح مسلم فإن حدثت نفسك الذهاب إلى عراف أو كاهن فدونك هذين الحديثين فيهما موعظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقد سألنا فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن الطريق الصحيح لعلاج من أصيب بمرض أو سحر أو عين أو نحو ذلك فقال علاج من أصيب بمرض عين أو سعر ذلك أولا نعلم أن الله جل وعلا ضمن كتابه العزيز الشفاء أبراض القلوب وشفاء أبراض الأبدان قال الله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فالقرآن شفاء لامراض القلوب كما هو شفاء لأسقاب الأبدان وما أعظم مثلا ذلك سيد القوم الذي نزل به الصحابة فاستضافوا فلم يضيفهم يضيفه فلدق سيدهم فأتوا هؤلاء يريد من يضقي ذلك المريض فلقاه أبو سعيد وتفعل عليه حتى شفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ادراك أن رطيه اقسموا لي اقسموا واغربوا لي معكم بسهم فالقران والماذور من سنة رسول الله فيه بالكفايه با فا اولا فاتحه الكتاب اعظم سور القران وايه الكرسي اعظم ايه من القران واخر البقره واول ال عمران واخر التوبه حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم والإخلاص والمعودتين وكل القرآن فيه أوراد وفيه خير فمن أكب على تلاوته واستشفى به من الأمراض فإن الله يشفيه لأن الله يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والحذر من اتيان إلى المشعوذين والسحره الكذابين الذين يرسدون الناس ويبتزون أموالهم ويلبسون عليه نسأل الله للجميع العفو والعافية ومما يلحق بالرقى التمائم والتمائم ربما وضع صاحبها بها شيئا من القرآن يعلقه على صدره أو صدر ابنائه وهذا وإن كان مما رخص فيه بعض أهل العلم إلا أن الأكثرين على كراهته أما إن وضع شيئا غير شرعي كالفاظ وتمتمات ليس لها مدلول فهذا مما لا يجوز ومثله ما يصنعه بعض الجهال من وضع خرزات تعلق على مرآة السيارة او نعلم في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها أو خرقة وكذلك لبس الحلقة والخاتم والخيوط أو غير ذلك يزعمون أن ذلك مما إنما يدفع العين وهذا من الجهل من الجهل بالتوحيد ومن ضعف التوكل على الله عز وجل وما علموا قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا مكل إليه كما عند أحمد ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله لكي ندرأ العين ونحفظ أنفسنا به سائر أيامنا وليالينا ألم يرشدنا في الدعاء من العين بقوله أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. أفبعد الاستعاذة بالله يستعيد المرء بحذاء أو خرقة أو خرزة إنه حري إن فعل ذلك أن يوكل إلى ما وضع كي تنفعه وتدفع عنه وما هي بنافعته ولا دافعة عنه شيئا والله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راى رجلا في يده حلقه من سفن فقال ما هذه فقال الرجل من الواهنه اي علقتها برا للواهنه فقال انزعها انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا كما في مستدي احمد وشبيه بمثل هذه الخزعبلات التوله وهي ما يوضع لتحبيب الرجل الى امراته او المرأة إلى زوجها وكذلك الرقى غير الشرعية من تمتمات وألفاظ غير مفهومة لا هي من القرآن ولا السنة الصحيحة توضع داخل ماء أو غيره ثم تشرب ويستشفى بها ألم يعلم من فعل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك شرك كما عند أبي داود بن ماجة وهو صحيح ومن بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبحث عن غيره فقد ظل الطريق وأضاع السبيل وهو إلى مهاوي الردى والضلاله أقرب أخ الإسلام أخ الإسلام وإذا كنا نذكرك بين الفينة والأخرى بوجوب العمل بالحديث الصحيح فإننا إنما نوقفك على المنبع الصافي والماء العذب الزلال نستقيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله وأحكام الله التي أمرك أن تعبده أن تتعبده بها فيجب عليك التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالايمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها فلا شريك له سبحانه في حكمه وأمره وإذا كان الأمر كذلك فتشريع ما لم يأذن به الله أو التحاكم إلى غير شرع الله او اتباع غير سنة رسول الله او تبديل شيء منها بدعوى تغير الزمان ومجارات الناس او غيرها من الدعاوى كفر بالله ومن زعم ان احدا يسعه الخروج عن شريعة الله فقد كفر بالله ومن التزم شرعا غير شرع الله او جوز الحكم بغير ما انزل الله فقد كفر قال سبحانه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون اخ الاسلام إن تشريعات الله جاءت للناس كافة لا فرق بين خاصتهم وعامتهم ولا بين عالمهم وجاهلهم وكذلك جاءت شريعة شاملة لكل مناح الحياة في العبادات والمعاملات في الكبير والصغير من شؤون حياتك فلا يجوز فصل الدين عن الاقتصاد أو السياسة أو غير ذلك ثم أعلم أخا الإسلام أن المسلم الحق هو الذي يعبد الله عبادة متزنه تتفق مع بشريته وفطرته وإذا فقد الاتزان بالعباده على سراط الله اجتالت العبد الشياطين وذهبت به يمنة ويسره قال تعالى وان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فأسول العباده أخر الإسلام هي حب الله وخوفه ورجاؤه فيجب علينا أن نعبد الله محبين له خائفين عذابه راجين ثوابه وجنته ولا نكون كاقوام زاغين عبد الله بجانب وأهمل الجوانب الأخرى وإليك أخيرا قوم وصفهم الله في كتابه كانوا من خير عباده إليه قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أخى الإسلام هذا هو شرع الله وهذا هو دينه الذي أراد أن نتقرب به إليه سبحانه فأحب شيء إلى الله أن نعبده كما أمر وشرى فإن كنت ممن يقول سمعنا وأطعنا وهذا ظننا بك إن شاء الله فإليك البشائر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبشر بحياة طيبة في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أبشر بوقوف الله معك في الشدائد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا ما قرب أجلك فأبشر بموعود الله حين تفيض روحك كما تفيض القطرة من في السقاء أبشر بملائكة الرحمة تتنزل عليك حين الوفاة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ابشر بموعود الله حين تودع في قبرك باي سددك الله ويثبتك فترى مقعدك من الجنه ابشر يا من استقام على دين الله بامن من الله يوم ينفخ في الصور فيفزع العباد كل العباد إلا المؤمنون وهم من فزع يومئذ آمنون أبشر بموعود الله بيسر في الحساب والسؤال وستر للمساوئ والخطئات، وأبشر يوم تقف على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم تستقي من يده الشريفة شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا أبشر بشرك الله بكل خير يوم ينادى في الناس أن كتب الله عليك الرضا فلا يسقط عليك أبدا عندها تدخل جنته وتنعم برؤيته سبحانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالله الله أخ الإسلام بالاستقامة على دين الله والسير على ما سار عليه الأنبياء والصالحون وإلى أن نلقاك فسلام الله عليك ورحمته وبركاته أخل الإسلام نحن في انتظار آرائك واقتراحاتك على العنوان التالي تسبيلات مؤتة الإسلامية السعودية بريدة رقم الهاتف 06-381-266 صفر أربعة صندوق بريد واحد سبعة اثنان ثلاثة